إن الله لا يهذي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالففس أو أمر من انته فيصبح على ما اسوء فيصبح على ما شر فيه ويقول الذين امنوا اه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 فَسَوْوفَ يأْسِ اللَّهُ بِقَوْمِين يُحبُّهُم وَيُحّونَهُ أَذٍَِّ على المُؤْمِين أَذَِّ على المُؤمِينَ أَعِزٍَّ على الكاتِرينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِلَّهِ وَلَا يَخَافونَ لو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 ومن يتولى الله ورسوله والذين آمَنُوا فإن حزب الله هم الغالبون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزْوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أَوْلِيَاءُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ